ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيب إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبيب 117. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون 118. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له براذقين 119. شيء إلا عندنا خزاؤه ومال نزيله إلا بقدر معلوب وأرسلنا الرياح لواحف فأنزلنا من السماء ما فأسقينا كم وهو ما أنتم له بخادني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 خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنود فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا يكون مع الساجد الجديد